وَادَّعَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعَانِ وَعَلَى اللَّهِ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 بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فاورهم هذا هذا يُمدِدكُمْ رَبّكُ بِخَمسَة آلَ ف مِنَ الْمَلائكَةِ مُسَءمين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِللاا بُشّرَلَكُمْ وَلِلتَطمَئِ قُلوبُكُ بِهِ وَمَن نَصُ إِللاا مِنْ عون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 لا تاكلوا الربا اضاعفا فمضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اِنَّهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أجر